الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الثاني عشر من تنفيذ تل... وتغطيب كتاب الصلاة من الشرح الممكن هذا المجلس في ليلة الثالث من شهر صفر في عام الظالم بعد الأربع عمية والعين من تجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى وهناك آيات استدل بها القائلون بوجوب سجود التلاوة والجواب عنها كما يلم أما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجودوا هو أمر بالصلاة التي هي ذات رفوع وسجود ولئن كان المقصود بالامر هو ايجاب السجود على قده قال لصلاه لا لزم أيضا ايضا ايجاب الركوع قال لصلاه هنا لا لزم منه ايجابه لان دليلا لا لزم منه ايجاب ايجاب آه، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحى به ومن ثم عدان وقد قال الشيخ بسيطة بن ديمية ورحمه الله تعالى تبياني موت انجزاع تبياني آله قال قال وأما هذه آية كفيها لزام قال أبو الحرج أي ابن الجوزي وإذا قرأ عليهم القرآن لا يزجدون في قولا أحدهما لا يصلون لا يزجدون يعني لا يزجدون قالوا عطاء والمساء والثاني أي لا يخضعون له ولا يستكينون لهم قالوا المزريل واختاره القاضي ابو يعلى ثم قال احتج بها قوم على وجوب سجود التلاوه وليست فيها دلاله على ذلك وإنما المعنى لا يخشعون وإذا قرأ عليهم المرآن لا يسجنون بمعنى لا يخشعون أو لا يصلون أو لا يخضعون فالمقصود به المعنى اللغوي أو المعنى الأعمل بكلمة السجود لا السجود الذي هو الصفاء المعروفة وإن كان يكون فيه السجود يعني ألا ترى أنه أضاف السجود إلى جميع القرآن فالسجود يختص بمواضع منهم يعني لو كان يخصف السجود بالمعنى المعروف فقط الذي هو جزء من الصلاة ما علق هذا بالاستماع إلى كل القرآن على هذا القول يلزم كل من قرأ أي آية في القرآن يسجد. أن يسجد لا يسجدون هذا طبعا ليس هو مبصوط. ثم قال القول الأول أي أن يسجدون هنا بمعنى يصلون هو الذي يذكره كثير من المفسرين لا يقرون غيره فكتب والبغوي وحكوه المقاتل و هو المنقول او مخسر السلف عليه عامه العلماء و اما ما الثاني فما علمت احدا نقله عن احد من السلف ولذي قالوه انما قالوه لما راوا أنه لا يجه على من سمع شيء من القرآن أن يسجد <تصفيق> فأرادوا أن ينفسروا الآية بمعنى يجه في كل حال هذا من إنصاف شيخ الإسلام من متجميع المهنة الشاهد أن الآية لا حجة فيها على إيجاب سجود التلاوة هذا الكلام ذكره الشيخ الإسلام في جزء له عن أحكام سجود التلاوة ومذكور في مجموع الفترة وقد طبع أيضا مخردا مصر تكلم رحمه الله تعالى وأما قوله تعالى وإذا قرأ عليه القرآن لا يسجدون فإن ظاهره أن كل من قرأ عليه القرآن وجب يسجد وهذا لا يقول به احد ولكن السجود هنا بمعنى التذلل اي اذا قرئ عليه من القران لا يذل لا يذلن له لا يذلن له, لا له, لا له, لا له وهذا الحكم بالحساب ف... يعني كان الشيخ مال الى القول الثاني الذي قاله شيخ الاسلام ان تسجد بمعنى الخضوع والذل واي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 مع أن الداعي واحد وهو موسى عليه السلام فمن أين جاءت السثنية قال العلماء لأن موسى يدعو وبارون يستمع ويؤمن فجعل الله تعالى للمستمع شقما ناطق القارئ أما السامع الذي مر بالقارئ وهو يقرأ آية السنة فلا يسن له السجود بينما ليس له تواب القارئ ولا يطالب بما يطالب به القارئ او المستمع بالقارئ والسجود والسجود المستمع ثابت السجود القارئ فاذا لم يسجد القارئ لم يسجد من يسجد المستمع نعم ذلك حديث زيد بن ثابت انه قرر على النبي صلى الله عليه وسلم سوره النزل فلم في فيها وهذا يدل على أن زيدا لم يسجد لأنه لو سجد لسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسجد أن يستدل به على أن نتغى سجود اتلاوة في المقصة كما قال به بعض العلماء لأنه ثبت في صفيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيه إذا السماء شقت وفي سورة إقرأ وهما من المقصل وأبو هريرة لم يسلم إلا في السنة السابعة أي أنه متأخر الإسلام فعين النساء طيب <تصفيق> عندنا هنا ثلاثة أصماك <تصفيق> القارئ والمستمع والسامع القارئ معروف والمستمع والذي جلس قاصدا الإنصاط للقارئ قصد الإنصاط إلى القارئ وأما السامع هو الذي مر وسمع ولكنه لم يجلس للاستماع ففرق العلماء في الحكم بين المستمع, والس... بين المستمع والسامع بين المستمع والسامع هذا الذي جلس قاصدا الانصات إلى القائل اما السامع هو الذي مر او سمع القائل دون ان يتقصد الانصات له او يجلس الى باب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 أن السجودة مستحب ليس بواجه ولكن هل يقال يستحب مستحب بكل سمع آية سجدة أن يسجد أم لا؟ هذا الذي فرق بين بين في السلف بين وين الأصلاف؟ كما بوض البخاري في كتاب السجود القرآن من الصحيح أنه قال باب من سجد لسجود القارئ ثم نقل الحافظ بالفتح أنه قد قال, قد قال ابن مرطان أجمع على أن القارئ إذا سجد لازم المستمع أن يسجد قال حافظ وكذا أطلق وسيأتي بعد بعد أن يقصد من تغيبات من جعل ذلك من جعل ذلك مشروطا بقفض الاستماع وفي الترجمة إشارة إلى أن القارئ إذا لم يسجد لم يزد السامن وعلق البخاري أيضاً في الباب الثالث نحن بثيغة الجزم عن السائد ابن يزيد أنه لا يسجد لسجود القاس الذي يقص ويقرأ القرآن قال الحافظ فرق بعض الغلمات نحن بين السامع والمستمع فقال الشافعي كما في البلد الضيطي لا أؤكده على السامع كما أؤكده على المستمع وأقوى الأدلة على نتي الوجوب حديثه حديثه, حديثه, حديثه بن عمر وقد سبق بكوه اتعلق الإمام بن بعث الإمام بن بعث رحمه الله على فلم يحفظ هذا مصائلا أقوى منها أبضح في الدلالة, أو في الدلالة على عدم وجوه سجود التلاوة حديث ابن عباس وحالك يتقدم في قراءة زيد النثابت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الطول فلم يسجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد زيد فلم يسجد لا القارئ ولا المستهد هذا ذل على أن السجود التلاوة ليس بواجب أصلا <سؤال> نعم <النجم> <ها؟ سؤال النجم> <سؤال النجم> في سورة <سؤال> النجم نعم في سورة النجم نعم النبي صلى الله عليه وسلم يزجد ولم يأمر زيدا أيضا بالسجود نعم ولو كان واجبا نأمره به النبي صلى الله عليه وسلم كما استوى عبد الرزاق في مصنفه على الزهري عن سعيد بن مسيب ان عثمان رضي الله رضي الله مر بقاص يقرأ القران ف فقرا القاص سجدة ليزجد مع عثمان فلم يسجد فلم يزجد عثمان ثم قال إنما السجود أعلى من اجتمع وهذا سنده صحيح ثم قال الزهري وقد كان ابن المسيب يجرف في نهاية المسيب ويقرأ القاس وأستجدد فلا يسجد معه ابن المسيب ويقول إني لم أجرف لها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 وأيضا أورد عبد الرزاق في مصنفه بعد هذا الأثر عدة تدل على المعنى نفسه نذكر بعضا وهي الأثر الأول ما قد رواه على النعمر عن, عن والسبيعي عن بن خنظلة أنا وقاله قرأت على ابن مسعود أستجده فنظرت إليه أي أنه منتظر أن يسجده فقال ما تنظر أنت قرأتها فإن سجدت سجدنا فعلق ابن مسعود سجوده كمستمع على سجود القارة فإذا يظلوا على عدم إيجاب لو كانت أستجدت واجبا لن يخيرهم من الصوت قال له لماذا لم تسجد فأوجب عليه السجود ونعلمه زريج وعن <تصفيق> عطاء ابن عباس أنه قال لما استجدته على من جلس له. إنما استجدتوا علي, على من جلس لها فإن مررت فسجدوا فليس عليك السجود يعني كنت تمر بقوم من يقرون القرآن فسجدوا لا يلزمك أن تسجد معه وأيضا أخرج عبد الرزاق عن التوري عن عضائي المستائد أنا أبي عبد الرحمن السلمي أنا قال إحنا مر سلمان على قوم أعود فقرأوا السجدة فسجدون فقيل له فقال ليس لها غدونا لم نأنكر عليه لماذا لم تسجد قال ليس لها غدونا أي لم نخدو من أجل الجلوس استماع القرآن وهذا ايضاً علقه البخاري بسيغة الجسم في كتاب السجود القرآن وأيضاً أخرج عبد الرزاق عن معمر أو غيره كما جاء في اسناد عبد الرزاق عن قتابة عن مطرف ابن عبد الله من عمرانة وإذن القصير مر بقاص سنو فقرأ القاص سجدة فمضى عمران ولم يسجد معه وقال إنما السجدة على من جلس لها هذا قال ابن فتوافق قول ابن عباس مع قول عمران مع قول اسمان وهذا شبه يعني اتفاق بين الصحابه على أن سجود القرءان ان السجود لسجدتي القران ليس بواجب وان السجود يستحب احنا للقارئ ويستحب للمستمع الذي جلس يستمع اليه وانما لا يستحب في حق الذي لم يجلس للاستماع هذه خلاصه المساله هذه الاثار كلها ثابته وصحيحه منها للصحابه داكوين. قال المصطفى رحمه الله تعالى عدد ايات السجود في القران نعم اظهر 10 سجدات لا تزيد نعم <تصفيق> لا تزيب ولا تنقص والدليل, والدليل من السنة والدليل السنة ومنها ما صح موقوفا منها ما صح موقوفا ومنها ما صح موقوفا والذي صح موقوفا له تقبل غطا لأن هذا من الأمور التي لا يسوه فيها الاجتهاد طريقه توقيفيه وقد عد الشارح قول ابن باء ايات كلها وهي كالتالي دفاعات وفي الشطر الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبغون ولا يسجدون وتضارع وللله يسجد ما استنما وَظِلَالُهُم مِّنَ الْغُيُوبِ وَالْأَرْصَادِ وَفِي النَّهَارِ وَاللَّيْلِ يَسْبَحُونَ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ لَا يَغِيبُ عَنْهُ النَّظَرُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَعْبُدُونَ رَبَّهُم مِّنْ خَوْفٍ وَيَبْغُونَ مَا يَطْمَعُونَ ان الذين يقولون العمى من قبله اذا يثا عليهم يقتولون الاضلال سجدا ويقولون فتعلموا منا كان وعد منا لراحولا <خص> ويظنون للاضلال يكون ويزيدهم خشوعا وفي مضير <متحدث> <متحدث> اذا تلا عليهم ايات رباني طرق سجدا <ومخية> وفي الحجر من النظام ألم ترى الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقبر والنجوم والدلال والشجر والتواب وكثير من الناس وكثير حق عليهم عذاب ومن يؤمن الله فما له من قبل إن الله يفعل ما يشاء وَتَأْمَنُ يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ فَتَطْمَئِنَّ إِلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَذَلِكَ الْقُرْآنُ نعم شكرا <تصفيق> وفي النمو أن يسجد لله الذي يخرج الخبر في السماوات والأرض ويعلم ما تركون وما ترمون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وفي السجنة إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها قروا سجدا قروا سجدهم وسبقوا بحمد ربهم وهم وفي قصر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقرب لا تسجدوا للشمس ولا للقرب واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه لحظون فإن استثمروا فالذين عند ربك يسبقون له بالليل والنهار وغلاء الثلاثون وفي النسل فاسجدوا لبنان معبدوا وفي الانشقاء فما له لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون وفي العرب كلا لا تضعوا وسجدوا وقتربوا واصفحوا لماذا لم تسجدوا لماذا قال لم يسجد <تصفيق> طيب هناك هناك ايضا, هناك أيضاً سجدة سجدة في صلاة لانه صح عن ابن عباس ان هو النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها وهذا هذا فتكون فتكون فتكون السجدات صلو تكون سجدتنا فتكون, فتكون, فتكون, فتكون هذا صحيح هذا صواب أن سجدة صاد وأعتبر أن صحت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا تكون عدد السجدات في كتاب الله خمس عشرة سجدة كما يعني استمع إليه الآن صدق قال مصنف رحمه الله تعالى ككم التثبير عند السجود وغفرة ثم <تصفيق> تعانى طيب نشوف هذا اللي ما تابش ان شاء الله نكملوا المجلس القادم صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه